كُنَّا لَهُ في الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْرِدَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا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 وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى بل ونطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بل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 عَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مكنني فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء